موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم؟ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْمَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ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 ودخول الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ولا ذا اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيد ان افيدوا علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم له وولعو وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم فاليوم ننساهم كما نسون قوم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 قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا, فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل؟ قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون